بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد بدايه أرحب باخواني في الاكاديميه الشرعيه للدعوه السلفية في ماده العقيده كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده احب بدايه الاخوان نتقارب ان شاء الله نتقارب في الجلوس يعني حتى تحفنا الملائكه باذن الله تعالى تقاربوا أحب بداية أن, أن أنبه على أمر مهم وهو يعلم الله أني لست أهلا لهذا المقام لكن عزائي في ذلك أو في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وأن الإخوة كلفوني بهذا الأمر فما يكون لي أن أتخلف وأحب أن أنبه على أمر آخر قبل أن نبدأ في أهمية دراسة علم التوحيد أو علم العقيدة عمتا وهو قول الله عز وجل في فضل طلب العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء روي عن ابن مسعود أنه قال كل علم لا يورث في القلب خشية فهو خداع نعوذ بالله أن نكون من أهل الخداع وكان السلف يقولون من كلام السلف يعني تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه أنت مش عارف إمتى هتحتاجه الله مستعى سنتكلم سريعا عن أهمية دراسة علم التوحيد وطبعا احنا سنذكر بعض النقاط ليست كلها يعني عشاء الوقت بداية لماذا تبدأ السلفية دعواته وإيه لأن التوحيد هو حق الله الأعظم هو حق الله عز وجل على العباد ففي حديث معاد أنه سيدنا معاد بيروذ أن نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رضيح النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته فقال يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله أقولت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العبادة على الله أن يعذبهم إذا هم لم يشركوا به شيئا في بعض رواية الحديث يعني. الأمر الثاني من أهمية برأسة علم التوحيد أن التوحيد هو غاية وجود الخلق قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعظم العبادة هي توحيد الله عز وجل إن من حقق التوحيد له الأمن والهداية في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل سامحوني أن أذكر الأهمية سريعا حتى ندخل في الكتاب يعني. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن الأهمية على في أرض في الواقع بقى لدراسة علم التوحيد أننا نرى الشرك الذي انتشر إيه في الخلق ثم يدعي, يدعي أناس أننا لا نحتاج إلى دراسة علم التوحيد وأن علم التوحيد من الطرف العقلي أو من الأمور المكملات وأن الناس كلهم موحدون والناس كلهم بيقولوا لا إله إلا الله بالرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمات الأوثان وإحنا شايفين دلوقتي يعني من يطفون حول القبور والسلام عندنا هنا في الفيوم على حتى يكون الكلام على الأرض الواقع سمعت عن حبس الوحش تروح الوحش اللي عاوزها تخلف تروح ترمي نفسها هناك وتدعو حبس الوحش ده يرزقها حبس الوحش تعالى الله عم يقولون ايه علوا كبيرا فالشرك حدث في الأمة وبيننا مش بعيد عننا لذلك كان لزامن علينا نحن ايه ندرس علم التوحيد كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي وهو الشيخ حافظ ولد في سنة 42 و1300 من الهجرة في الجنوب وهو ينسب إلى الحكم ابن سعد العشيرة وكان تقيا ورعا رحمة الله واسعة وحفظ القرآن في سن الثانية عشرة وكان منشغلا بالعلم ومن أهم مؤلفاته منظومة سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول ثم أردفها بشرح موافل لها هو معارج القبول والكتاب الذي بين أيدينا الله مستعان سنبدأ في الكتاب متين سؤاله جاء في العقيدة الشيخ ما أول ما يجب على العباد أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم المثاق وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتباه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والاخره والجنة والنار وبه حقة الحقة طبعا هنا الشيخ بإبداء من الأول الأمر الذي خلقنا له معرفة إيه؟ الأمر الذي خلقنا من أجله طب ما هو ذلك الأمر؟ هذا السؤال الثاني ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ قال الله تعالى ما الجن الجنة والإنس إلا ليعبدونه سامحونا أننا نقرأ سريعا بسعين نفصل في الحاجات المحتاجة تفصيلها الكلام في بداية الكتاب أسئلة سهلة جدا عشان نلحق نخلص فيها أسئلة ثانية سأخذ وقت في الأول سنقرأ سريعا الشاهد هنا هي غاية وجود الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه العلماء هنا اختلفوا هل العباده المقصوده هنا في هذه الآية العباده الشرعيه ولا العباده الايه الكونيه طب معنى الكلام ده ده هيبان في السؤال الايه اللي وهو ما معنى العباده الشيخ بيقول العبد ان أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم السفلية والعلوية من عاقل وغيره ورب وابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل يعني لو أريد من نحايا الكونية كل بني آدم على ظهر الأرض هو عبد لله عز وجل شاء أم أبا حتى الكافر لأنه له حدود لا يستطيع أن يتعداه يعني الكافر ما مثلاً هو يعمل حاجة أو عن لا يستطيع أن يستطيع أن يتعداه يعني الكافر لا يستطيع أن يستطيع أن يزيد في رزقه إلا ما قد كتبه الله إيه له الشمس كمخلوق لا تستطيع أن تشرك إلا كما أمر الله عز وجل إيه؟ من المشر ولا ان تغرب إلا كما امر الله عز وجل من, إيه؟ من المغرب فكل مخلوق خلقه الله عز وجل بهذا, بهذا المعنى هو عبد لله عز وجل ومن أدلته في القرآن الكريم ان الذين تدعون من دون الله إيه؟ بالرغم من, من, من ضمن اللي يدعون من دون الله عز وجل كانوا كفار مش عباد لله عز وجل ولكن العبد هنا بمعنى العبد الكوني الذي لا يخرج عن تقدير الله عز وجل أما بقى أن أريد به العبد المحب المتذلل فخص ذلك بالمؤمنين كما قال الله عز وجل وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وطبعاً هذه العبودية من أعظم ما خلقنا له وهي, عبادة وهي وظيفة العبودية لله عز وجل هذه وظيفتنا التي خلقنا من أجلها نعبد الله عز وجل طب إذا كانت وظيفتنا العبادة طب ما هي العبادة؟ العبادة عرفها شايف الإسلام من تيمية رحمة الله عليه فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد هنا شيء مهم جدا وقف هنا نحن كثيرا جدا ما نهتم بالعبادة الظاهرية ده من يهتم أصلا بالعبادة ولكن شوف تعريف العبادة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وعبادات البواطن أو عبادات القلوب أعظم تأثيرا على العبد من عبادات الجوارح وفيها قال من قال من السلف رب يبلغ النائم ما لا يبلغه القائم واحد نائم بس نائم وهو يستحضر عبادات الله يستحضر قوة الله عز وجل عليه يستحضر رحمة الله عز وجل عليه ونعمه ويستحضر ألاء الله عز وجل في الكون عليه وهنا يكون أجره عند الله عز وجل أكثر من الذي إيه ربما يقوم وليس في قلب عبادة الناس عز وجل فمتى يكون العمل وعبادة الشيخ نبي يقول العمل لا يكون عبادة وده يوجد رد طبعا على الناس التي تقول له مثلا تصلي في وقت العمل يقول لك العمل عبادة يفهمها بمفهوم تاني أننا خلاص طالما نشتغل هو فعلا عبادة ولكن إذا لم يضيع عبادات أهم إذا لم يضيع عبادات أهم الشيخ يقول إذا يكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل يبقى لابد للعبادة لكي تكون عبادة أن يكتمل فيها شيئان كمال الحب مع كمال الذل وسبحان الله العبادة لهذا المعنى لا تكون إلا الله عز وجل وإذا حدثت لأحد غير الله عز تكون إيه؟ شرك يعني تجد إن, أن واحد ممكن يكون بيحب واحد كتير جدا بس ما بيتزللوش بدون ذل واحد ممكن يكون مزلول واحد جدا ومقهور ومجبول على أمور يكرهها ولكن تلاقيه يعني مش طيق ويتمنى له إيه؟ كل شر فسبحان الله انفراض الله عز وجل بالعبادة في هذا الأمر أنها كمال الحب لله عز وجل مع كمال الثل فقال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين رغبة في الجنة ورهبا من إيه من عذاب الله عز وجل ومن, ومن النار نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من النار فهذه الشرطين للعبادة أو متى يكون عمل عبادة الشئين ليتموا بهم العبادة طب ما علامة محبة العبد ربه عز وجل إيه العلامة بقى اللي إحنا ده والإناف العبد نقول إن العبد ده بيحب الله عز وجل علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه فيمتثل أوامره ويجتنب منهي ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه سبحان الله تجد كثيرا يدعون محبة الله عز وجل يقول له احنا بنحب ربنا ونقلبنا صفي حتى في دولة بعض العلمانيين والليبراليين يقول لك احنا من تقول الاسلامين مش احق بالمحبة من الله عز وجل مننا ده احنا ايه احنا بنحب الله عز وجل ويطلع ناس في الجرد تقول لك ده فلان وفلان ويسمي الليبراليين ده بيصلوا وبيحب ربنا وبيعملوا اعمال خير كتيرة جدا طب طب يعني الامام الحسن البصري في آية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله قال دعا أناسوا محبة الله عز وجل. فابتلاهم بهذه الآية عاوز تعرف انت, أنت بتحب ربك ولا لا اعرض نفسك على هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فإيه فاتبعوني نسأل الله عز وجل للاتباع لله عز وجل أوامر الله عز وجل وعلى أوامر صلى الله عليه وسلم طب إذا كانت العبادة هي الوظيفة التي خلقنا من أجلها وعلمنا ما شروط العبادة حتى تكون عبادة إيه؟ صحيحة لله عز وجل أو ما أركان العبادة أركان العبادة حتى تكون صحيحة لله عز وجل طب بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه إزاي بقى أن يعرف إيه اللي عبادة وإيه اللي مش عبادة بالآية اللي احنا قلناها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تابعوا من رسول صلى الله عليه وسلم فمعرفة كيفية عبادة الله عز وجل كيفية عبادة الله عز وجل عن طريق ارسال إرسال الرسل هم المخولون من قبل الله عز وجل أن يعلموا الناس إيه كيف يعبدوه ولهذا أن تعبد لما هنيجي لشروط العبادة في السؤال اللي جاي هنقول أنهم آخر شرط فيهم من شروط العبادة تقبل العبادة أن تكون على موافقة الشرع كما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم السؤال الثامن كم شروط العبادة الشيخ يقول ثلاثة الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها والثاني إخلاص النية والثالث موفقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن يدان إلا به وهما شرطان في قبولهما في قبول العبادة أنها تكون بإخلاص وأنها تكون بإيه؟ بموافقة الشرع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هنا بعض العلماء قالوا إن شروط العبادة أربعة لأنه هنا في الكتاب بالذكر ثلاثة قالوا أن الشرط الأول هو الإسلام لأن الله جل وجل لا يقبل الأعمال من, إيه؟ من كافر فقد أوحي إليك واليدينا من قبلك لأن أشرقت لحبطن عملك وفيش قبول الأعمال مع الشرك, مع الشرك. الـ الـ الـ هنا الشيخ بيقول صدق العزيمة وابتدى يعرفها ومعليش أن هنا لها وقفة بس بعد ما نأخذ السؤال بعدين هو أول حاجة الصدق العزيمة ما صدق العزيمة هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق في أن يصدق قوله في يصدق قوله بفعلها قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق العزيمة معناه هو الإصرار على فعل الفعل ببساطة جدا جدا إن أنت مثلا تجد في واحد عاوز يقوم الليل فيقول لك هو فعلا عاوز يقوم الليل بس ما عندوش إرادة قوية في هذا الأمر فتلاقيه يا سلام ده الواحد نفسه يقوم الليل ده الواحد يعني مضيع لقيام الليل ونفسه انه يبقى يتقرب الله عز وجل في هذا الوقت المبارك وتلاقيه رغم ذلك يجي في وقت الليل يروح ايه نايم وظابط المنبه على الايه على الفجر ان ظبط طبعا ظابط المنبه على الايه الفجر فده ما صدق عزيمه اما واحد عنده صدق عزيمه وعنده اصرار على الفعل هيسلك الاسباب التي تؤدي الى ايه الى فعل هذه العباده تبص تلاقيه مثلا يروح جاين ضبط منبع على الساعة 3 قبل الفجر بساعة ويخلي مثلا زوجته أو يخلي أولاده أو يخلي أخوه لو ما كانتش متزوج لازم تصحيني في الوقت ده أو يخلي أحد إخواني فده فعلا عنده صدق عزيمة في قوة على الايه وصدق العزيمة هي القوة التي تجعل الإنسان يؤدي لايه العبادة ناس أولا عز أن يرزقنا صدق العزيمة الشرط الثاني هو إخلاصه منية وإخلاص النية شرط في جميع الأعمال إخلاص النية لله عز وجل هو شرط في جميع الأعمال والإخلاص هو تنقية الأعمال من الشرك وشوائبه وأن يكون العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل فقط فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به وهذا أيضا مثل الإخلاص هو شرط في إيه؟ في قبول العمل فالعمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان بإخلاص وعلى موافقة للشرع الثالث طبعا دليل الإخلاص النية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل مريء ما, ما نوع ودليل موافقة الشرع حديث سيدة عيشة رضي الله عنها قالت من عمل عملا ليس عليه إيه؟ أمرنا فهو رد مردود عليه طالما مش موافق للشرع ومن هنا تعلم أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست فقط من قبيل من قبيل البركه ومن قبيل الله ولكن في بعض الاعمال يجب عليك يعني في امور سنه زي موضوع مثلا ادب القضاء الحاجة مثلا منها السنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم او كده انما في في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يعلمنا ويعودنا على اعودنا على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاعمال بايه باتباع ما جاء به ايه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في النبي صلى الله عليه وسلم قال أحجوا كما أريتمون وصلي وقال أخذوا عني مناسكة في الحج الشيخ نبي يتكلم عن معنى إخلاص النية السؤال العاشر ما معنى خلاص النية هو أن يكون قراب العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والبطنة ابتغاء وجه الله تعالى قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وقال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة النصيب اللهم اجعل في الآخرة نصيب رب ونصيبا كبيرا назад من فيه الداياس الأعلى الآيات هنا طبعا فيها معنى جميل جدا هو إيه؟ المن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه لأنه يقد لا محالة حرث الآخرة محلها. بل في زيادات إنما لو متكلم الله عز وجل عن حرف الدنيا قال إيه؟ نؤتيه منها وما له في الأخيرة من نصيب فعجبنا لمن يبيع الفانية القليلة بالباقية الكثيرة ولو قيل لأحد العاقلين أن الدنيا ذهب خالص والآخرة خزف باقي دنيا ذهب خالص فاني والاخره خزف باقي لاختار الايه الخزف الباقي بالذهب الايه على على الذهب الخالص ولكن بالرغم من ان الدنيا هي الخزف ولكن يختارها الايه بن هذا الناس عز جل ان يجعلنا ممن يختارون الاخره السؤال العشر الشيخ بيقول ما الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان أي يطاع إلا به الإجابة هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام أي عند العمل عند الله هو الإسلام ما يقبل إلا الإيه؟ الإسلام وهنا الإسلام هنا بمعنى الاستسلام لله عز وجل والنقياد إيه له والخضوع له فهذا يستوي فيه جميع الشرائع التي كانت قبلنا كلها جاية ما الهدف منها هو الاستسلام لله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما, ما نه, ما نه. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طبعا هنا فيها برضو الدليل على كنا اتكلمنا عن العباده الكونية والعباده الشرعيه والعبد بالمعنى الكوني والعبد بالايه بالمعنى الشرعي قلنا ان العبد الكوني اللي هو جاب لاحظ عز وجل العباده اللي هي العباده ايه ب ب ب ب ب يسير وفق ما قد قدره الله عز وجل كونا ولا يستطيع ان يخرج ايه عنه قيد ان منى اما طبعا العابد طبعا هو العبد الايه المحب لله عز وجل وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها الا من سفها نفسه وقال تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في, في هذه الايه على ان العباده لا تكون الا وفق ما الله عز وجل على لسان الايه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه لأن الله جل عليهم أمن لهم شركاء شراء لهم من الدين إيه؟ ما لم يأذن به إلا فلابد لكي تكون العبادة صحيحة أن يأذن إيه فيها الله عز وجل والحنيف هو المائل إلى الله عز وجل المعرض وأنه عن غيره الحنيف هو المائل إلى الله عز وجل المعرض عن غيره الآخر سؤال لكي أقول لنا خلاص باديتين كم مراتب الدين الاسلام هو ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والاحسان وكل واحد منها إذا اطلق شمل الدين ايه كله الاسلام والاحسان والايمان طبعا ممكن, ممكن ان شاء الله في بدايه المره القادمه ان الله, بإذن الله إيه؟ نقول إيه الفرق ما بين الإسلام والايمان واذا او طبعا إذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع يعني الاسلام اذا اطلق شمل الإيه؟ الإيمان والإحسان وإذا, وإذا اجتمع مع الإيمان والإحسان أصبح كل واحد فيهم ليوم معنى وهذا ما سنوضحه بإذن الله عز وجل إيه؟ في المرة القادمة استواجزاكم الله خيار